بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد الفراغ عن كفايه المحادثات وصل البحث لما هو المحقق للمحاذات وقلنا ان هناك اتجاهات ثلاثه فيما هو المحقق وقبل بيانها لا بد من ذكر مقدمتين يتضح بها المطلب وهي ما تعرض له سيدنا قدس سره صفحه 444 من هذا الجزء اي الجزء الحادي عشر ومحصل ذلك ان هناك خط استواء وهو الخط المرسوم بين نقطتي المشرق والمغرب الذي يقسم الارض الى نصف شماليين ونصف جنوبيين وهناك خط نصف النهار وهو المعبر عنه بخط الطول القاطع لخط الاستواء الذي يقسم الأرض إلى شرقي وغربي وهناك خطوط العرض والمقصود بخطوط العرض هي الخطوط الموازية لخط الاستواء فلأجل ذلك قد تختلف البلدان في خطوط العرض نتيجة قربها من خط الاستواء او بعدها وقد تختلف في خطوط الطول اذا عرفت هذا فنقول تنحرف مكه عن خط الاستواء يعني هي ليست موازيه لخط الاستواء تنحرف مكة عن خط الاستواء إلى طرف الشمال بمقدار 21 درجة وبضع دقائق كما أن نسبتها لخط الطول هذا نسبتها لخط العرض هكذا كما أن نسبتها لخط الطول بلحاظ مركز خط الطول لنفترض أن مركز خط الطول والقطب الشمالي مثلا فنسبتها لخط الطول تسعة وثلاثين درجة وخمسون دقيقة بناء على ذلك تارتان يتحد موقع المصلي مع مكة في خط الطول ويختلف معها في خط العارض فلا محال سوف تكون القبلة إما شمالا إن كان البلد جنوب مكة أو جنوبا إن كان شمالها. وقد يتحد موقع المصلي مع مكة في خط العارض ويختلف معها شنو في, الخط في خط الطول فلا محال قبلته إما مشرق أو مغرب وتارة يختلف موقع المصلي مع مكة طولا وعرضا فلا هو مشترك معها في خط الطول ولا هو مشترك معها في خط العرض فالقبلة حينئذ إما بين الشمال والشارق أو بين الجنوب والغرب ونحو ذلك ثم يقول سيدنا صفحة أربعمائة وستة وأربعين ويتضح ذلك برسم دائرة وتقسيمها اقواسا أربعة ذات زوايا يعني نفس القوس شكل زاوية حادة نفس القوس ما في بعد من الحين ما في خضلك مالي. ذات زوايا حاده وإن كان كل زاوية بلحاظ مركز الأرض يعني مركز الدائرة هي شنو زاوية قائمة هي زاوية حادة بلحاظ قوس الدائرة ولكن بلحاظ مركز الدائرة تكون شنو زاوية قائمة فيكون مجموع الدائرة ثلاثمائة ستين درجة لأنها انقسمت أربعة أقسام وكل قسم تسعون درجة فالمجموع ثلاثمائة وستين ثم نرسم خطا عفوا ثم نفترض أن مكة واقعة في المركز مركز الدائرة فاذا افترضنا ان مكه واقع في مركز الدائره حينئذ نقارن بين موقع المصلي وبين شنو مكه فهل يتحدان في خطوط الطول او يتحدان في خطوط العارض او يختلفان في كليهما وياتي فيه الكلام فلي السابق الذي ذكرنا هذه هي المقدمه التي اردنا بيانها قبل بيان الاتجاهات فيما هو المحقق للمحاذاه الاتجاه الاول ما ذكره الفاضل المقداد كما نقلنا انس وتوضيحه أن أننا إذا لاحظنا المشرق والمغرب الاعتداليين لا نقطة الشرق ونقطة الغرب المشرق والمغرب الاعتداليين والمقصود بذلك ما, يتع... ما يتعادل فيه النهار مع الليل يعني اليوم الذي يتعادل فيه النهار مع الليل يعتبر مشرقه ومغربه اعتداليين فنرسم خطا بينهما يعني بين المشرق والمغرب في مثل هذا اليوم الذي تعتدل فيه أفضل يعتدل فيه النهار مع الليل ونجعل هذا الخط هو الميزان والمقياس في القبلة وهذا يبتني كما يظهر في مراجعة كلامه وهذا يبتني منه يعني من الفاضل المقداد على أنه فرغ في رتبة سابقة أنه متى ما كانت الشمس معتدلة بأن تساوى النهار مع الليل فإن الخط الوهمي العابر من المشرق إلى المغرب يمر بالكعبة جزمان جزمان يمر بها ولذلك صرح أغلب الفقهاء ومنهم سيدنا قدس سره ان هناك يومين في السنه يكون استقبال الشمس استقبالا للكعبه باعتبار ان وقد صرح السيد بتعيين هذين اليومين الان احنا مو بصدد هذا انه سياتي في العلامات باعتبار انه هناك يومان في السنه تكون الشمس بالنسبه للكعبه عموديه بحيث ينعدم الظل فتكون مسامته لجرم الكعبه ولذلك اذا شخص الانسان ذلك اليوم ففي وقت الظهر بمكه مو وقت الظهر بحسب المصلي لا ففي وقت الظهر بمكة حيث تكون الشمس حينئذ شنو مسامتة للكعبة هنا يكون استقبال الشمس في أي مكان ولو لم يكن وقته أول الزوال يكون استقبالا للكعبة، فهذا منبه على ارتباط الخط الواصل بين المشرق والمغرب بحركة الشمس أيضا إذن فقد فرغ الفاضل المقداد عن أنه في اليوم الذي يكون الشروق والغروب معتدلان يكون رسم خط من المشرق الى المغرب مارا بسطح الكعبه فلناخذ هذا الخط مقياسا وميزانا فاذا اخذناه مقياسا فالمصلي في اي مكان يقف بحيث يكون وقوفه مستقيما مع هذا خط الذي رسمه فيكون خطه يعني الخط الصادر منه نحو هذا الخط المرسوم خطا شنو مستقيما فاذا صار كذلك فان نشا عن هذا الوقوف زاويتان قائمتان تسعون درجه عن يمينه وتسعون درجه عن شماله فهو مستقبل حقيقه للكعبة لأننا افترضنا أن هذا الخط يمر بسطح الكعبة وإذا لو وقف أمام هذا الخط مستقيما تولدت شنو؟ لأن الخط قسم منحرف تولدت زاوية حادة من جهة وزاوية منفرجة من جهة أخرى فهو ليس مستقبلا حقيقة للكعبة وإنما هو ما بين المشرق والمغرب الذي هو استقبال مغتفر. زين. واشكل عليه سيدنا قدس سره صفحة أربعمائة وثلاثين. قال يتوجه عليه أولا أن تفسير الجهه بما ذكره لا دليل عليه فالاجتزاء في تحقق الاستقبال بالاتجاه نحو الخط الاعتدالي في اي نقطه من نقاطه لم يثبت بدليل شرعي فكانه يريد ان يقول هكذا يعني كان السيد قدس سره يريد ان يقول هكذا إن كون هذا الخط مارا بسطح الكعبة في اليوم المعتدل لا يعني أنه مصيب للكعبة في تمام الأوقات بحيث لو وقف الإنسان مستقيما مع هذا الخط في أي وقت فقد نال الكعبة إما بنفسها أو ما بين المشرق والمغرب فإن هذا مما لا يمكن ضبطه وإحرازه فإن قلت إحنا نجيب فإن قلت نجيب عليه فإن قلت مقتضى صحيحه زرارا السابقة ما بين المشرق والمغرب قبلة كله مقتضى هذا صحة اتجاه الفاضل المقداد لأنه إن لم يصب وابلا فقد أصاب طل النتيجه حصل شيء فإنه إن لم يصب الكعب لم يعد القبلة لان ما بين المشرق والمغرب قبلته قلت هذا لو أريد بالمشرق والمغرب جهة الشرق والغرب ويقال بأنه حينئذ ينصرف للشرق والغرب الاعتداليين ولكن قلنا فيما سبق بأن هذا التفسير شنو لا قرينة عليه بل الظاهر من المشرق والمغرب أو يكفي الاحتمال في منع الاستدلال يعني أن المراد بالمشرق والمغرب اليمين واليسار بالنسبة للمصلي وإنما عبر عن اليمين واليسار بالمشرق والمغرب إما على نحو الكناية عن الانحراف كما, ورد كما في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فانه لا يقصد تعالى جهه الشرق والغرب المقصود ان تولوا وجوهكم في اي جهه غير الجهه المستقيمه فكنا عن الانحراف لاي جهه بانه مشرق ومغرب او كما ورد في الروايه شرقا او غربا لن تجدا علما عند سوانا او انه انما عبر بالمشرق والمغرب مع انه يريد اليمين واليسار بلحاظ ان مورد السؤال كان هو المدينه المنوره ويمين المصلي ويساره في المدينة المنورة هو المشرق والمغرب فعبر بهما لا لخصوصية فيهما بل لأن مورد التطبيق هو ذلك فالنتيجة أنه لا يصح الاستدلال بهذه الرواية على مطلب فاضل المقداد هذا اولا ثانيا ان الاتجاه نحو الخط الاعتدالي بنحو زاويه قائمه قد يستوجب الانحراف عن الكعبه اذ قد تكون الزاويه الحاده أقرب اقرب اليها لا سيما في البلدان بلي الواقعه شرق مكه او غرب مكه هذا تمام الكلام في الاتجاه الاول الاتجاه الثاني ما ذهب اليه سيدنا قدس سره تبع لشيخه المحقق النائل المحقق النائل ذكر هذا الكلام في صلاته كتاب الصلاه للمحقق النائل ذكر هذا الكلام وهو مؤلف من امور بشيخنا شيخ علي جيدا لا تحكي منه, منه. زين الامر الاول <تصفيق> لو رسمنا دائره صغيره في ضمن دائره اكبر بحيث تتحد الدائرتان في المركز مركزهما يعني الخط الوسط واحد بحيث تتحد الدائرتان في المركز فلا محاله كل جزء من الدائرة الصغيرة محاذن لنفس الجزء في الدائرة الكبيرة فنصف الدائرة الصغيرة محاذن لنصف الدائرة الكبيرة وربعه محاذن للرب وثلثه محاذن للثلث وهكذا فكل جزء من الدائرة الصغيرة محاذن لهذا الجزء في الدائرة الكبيرة ما دام مركزهما واحدا وكلما ازدادت الدائرة الكبيرة اتسع نفس المحاذن للجزء فإنه لو كانت الدائرة بمقدار الكث مثلا فربعها في الكف قد يساوي ثلاثة سنتيمتر لكن ربع الدائرة التي تشمل البيت كله يكون شنو قد يكون مثلا خمسين مترا إذن فكون هذا الجزء في الدائرة الصغيرة قليلا لا ينافي أن ما يحاذيه في الدائره الاكبر متسعا اتساعا كبيرا هذا هو الامر الاول شيخ علي الامر الثاني اذا طبقنا هاتين الدائرتين على المصلي فقلنا راس المصلي يمثل دائره صغرى وموقف المصلي أي المكان الذي يصلي فيه بما يشمل مسجد صلاته يكون شنو دائرة الأوسع ومركزه ما واحد وهو نصف الرأس هذا هو مركز الدائرتين فلا محاله حينئذ تكون دائرة الرأس محاطه بجميع الدائره الثانية وكل جزء من دائره الراس موازن للجزء لنظيره في الدائره الأوساع الامر الثالث هنا جينا جينا مكمل الكلام المهم ان نسبه قوس الجبهه مو كل جزء من الدائره يشكل قوس في الدائره إن نسبة قوس الجبهة التي هي المناط في تحقق الاستقبال إلى مجموع دائرة الرأس كم؟ نسبة السبع تقول لما حيث إن عرض الجبهة مو الجبهة مع الجبينين الجبهة فقط حيث إن عرض الجبهة يساوي شنو؟ أربعة أصابع اربعه اصابع بحد الحد المتعارف يعني حد قوس الجبهه بمقدار اربعه اصابع زين وحد الراس كله بمقدار ثمانية وعشرين اصبع جرب شيخنا بالحقائق فسوف تكون النسبه بين قوس الدائره ومجموع دائره الراس سبعا إذن فما يوازي جبهه من الدائرة الأكبر أيضا شنوه سبع الدائرة ومهما اتسعت الدائرة فشملت البيت كان السبع أكبر وإذا اتسعت الدائرة فشملت قم كلها كان السبع أكبر. وإذا اتسعت الدائرة فشملت مكة معكم بحيث رسمنا دائرة تشمل مكة معكم وكان مركز الدوائر كلها رأس المصلي سوف يكون سبع الدائره واسعا جدا زين فسبع دائره الراس مواجه لسبع الدائره الثانيه المار بمسجد الجبهه بحيث لو رسمنا خطا من اي جزء من الجبهه سوف يقع على هذا السبع يعني على جزء من هذا السبع زين ومن هنا لو اتجه المصلي نحو هذا السبع من الدائرة المتضمن للكعباء ففي أي جزء من أجزاء جبهته خرج خط وقع على الكعبة، لأن مقدار جبهته موازن لسبع الدائره الكبرى التي تشمل الكعبه المشرفه ثم يقول من دون اي عنايه ما يحتاج محاذاه عرفيه اصلا هذه محاذاه حقيقيه اصلا التوخين حالكم بالمحاذاه العرف، اصلا هذه محاذاه حقيقيه من دون اي عنايه ولا مسامحه لما عرفت من مواجهة جميع أجزاء السبع من الجبهة مع جميع أجزاء السبع من الدائرة الكبرى زي غاية الأمر إن كانت الكعبة في وسط السبع كانت المواجهة مع وسط الجبهة وإن كانت عن يمينه ويساره كانت كذلك وهذا ما يعبر عنه ما بين المشرق والمغرب قبله الأمر الرابع لا تزهز رأسك بدون دليل جيب دليل هذا الخوي هذا موه مرشة بيبسي ولا هذا الخوي الأمر الرابع إن الانحراف بدرجة يسيرة كالعشراء والعشرين وستة والعشرين غير قادح بل ذكر في البحوث الآتية أن المنات خمسة وأربعين فما يزيد عن خمسة وأربعين يخرج عن سبع الدائره. وما هو واقع تحت خمسة وأربعين درجة فهو ضمن سبع الدائراء فهو غير قادح والمتحصن أن الكعبه بعينها ما نحتاج بنتخوم الأرض لعينان السماء نحتاج ليه أن الكعبه بعينها قبلة لعامة الناس قريب والبعيد كما تقتضيه ظواهر النصوص على النحو الذي بيناه أمر يسهل تناوله للجميع من دون ابتنائه على التحقيق والتدقيق فلا وجه للعدول عن مقتضى ظواهر النصوص الى الجهه محتاج نقول يستقبل الجهه خلاص هو قاعد يستقبل شنو الكعبة. سواء كانت جهة عرفية أو مسامحية خلص. هذا ما أفاد قدس السر قال ومما ذكرنا يظهر أن الصفوف المتمادية يعني إذا واحد صلى شنو جماعة وقف الإمام مواجه إلى جهة الكعبة والصف الذي خلف الإمام واعلا وامتد الى ما لا نهايه فالكل متجهون الى عين الكعبه لان لكل واحد جبهه وبعد ما يصيرهم مو بس جبهه الايمان خو الواحد له جبهه لولا لان لكل واحد جبهه وسبع كل جبهه موازن لسبع الدائره والمفروض ان الكعبه واقعت في السبعة فاي مشكلة في ذلك زين نعم شو نحرفه ما, ما يحتاج نحرفه يقول خليه يروحوا يروحوا يروحوا ما يحتاج نحرفه وهم من حرفين هم ما يدرون عن أنفسهم وهذا يقول <تصفيق> <جمهور> زين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> إيه يعني... إذن الأرض يا مقتضى تحد بالارض انهم ينحرفون من حيث لا يشعرون يعني هذا الامام يقول لهم استووا هم ينحرفون <تصفيق> هذا يصيح استووا هم ينحرفون <تصفيق> زين ولا محال مقصوده قدس سرا انه لا بد من احراز الجهه اولا هو الا كيف يتم اي انه لا بد كما ذكرنا في المقدمه لا بد ان يحرج انه شرق مكه او غربها او شمالها او جنوبها فلا بد ان يحدد الجهه اولا اي نسبه موقع الصلاه الى مكه من حيث خط الطول والعرض هذا لا بد ان يحرزه اولا ثم ياتي هذا الوجه المحقق للمحادات وإلا لو لم يحرز الجهه لم يكن هذا الوجه جنو نافعا في إصابة سبع جبهته للكعبان ولأجل ذلك قد يرد الإشكال على ما أفيد منه قدس سره بأن مقتضى كروية الأرض أنه لو وقف المصلي عند القطب الشمالي وفرضنا أن مكة في قطب بل جنوبي فهو متحد مع مكة في خط الطول مثلاً إذن فقبلته بالنسبة لمكاجن الجنوب لكن لو وقفا فإن صدور سهم من جبهته لا يمكن أن يقع لا يمكن أن يقع على الكعبة بحيث تتحقق محاذات حقيقية كما يريد التوصل إليه إلا إذا اعتبرنا الخط نافذا قلوا وياي لا في عمق الأرض إذ ما لم نعتبر الخط الصادر من الجبهة نافذ في عمق الأرض بحيث يقف عند جذور الكعبة وتخوم الكعبه مثلا فان صعود الخط على نفس احسان على نفس الكرويه كما لو وقف المصليها هنا وكانت الكعبه ها هنا فانه لا يمكن ان يصيب الخط الصادر من جبهته للكعبه حقيقه بحيث تتحقق شنو المحاذاة الحقيقية إلا إذا قلنا بأنه ينفذ هذا في عمق الأرض إلى أن يصل الكعبة وحينئذ فلا محال السيد يختار أحد أمره إما أن يقول عليكم السلام ورحمة إما أن يقول بأن المدار في الاستقبال على وقوع الخط الصادر من الجبهة على الكعبة بعمق الأرض المدار على عمق الأرض وليس المدار على تقوسها وتحدبها فهذا فهذا ليس من المحاذات العرفية شنو؟ في شيء وإما أن يرجع إلى شنو؟ إما أن يأخذ في الإصابة تقوس الارض فمقتضى تقوس الارض انحراف الخط مقتضى تقوس الارض عدم استقامه الخط بل لابد ان ينحرف الى اليمين او شنو الى الشمال وبالتالي لا تتحقق على هذا المبنى شنو المحاذاه الحقيقيه بحيث يكون هناك تقاطع بين الخطين جرب ان تاجيب خيط ومده من طرف من القراء للطرف الاخر شوف ينحرف لا على هذا اللي سيده البلاستيك الابيض خيطه اعتبره كيف انا اعتبره <تصفيق> <على>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انت جرب. تجرب تجرب جرب ويطلع عليك ان شاء الله من زين والنتيجة يا إخوان والنتيجة أن ما ذكره سيدنا قدس سره الشريف إما أن يرجع إلى اعتبار محاذات دقية لا تنسجم مع ظاهر النصوص جزمان وذلك إما إذا اعتبرنا النفوذ في وين؟ في عمق الأرض وإما أن يرجع إلى المحاذاه العرفية التي قال بها غيره إذا اعتبرنا أن المقياس هو ما يساوق سطح الأرض المتحدب مضافا هذا فقط يعني إشكال يعني في السعر مو وأنه إشكال على أصل المبنى مضافا إلى أن قوس الجبهة لا يشكل سبع الدائرة باعتبار أن الرأس ليس مستديرا بحيث يشكل قوس الجبهة سبعا من الدائرة هذا مطلب آخر يعني قد يكون أقل قد يكون أكثر هذا مطلب آخر مو نقاش في أصل المبنى فالمتحصل هو الاتجاه الثالث وهو دعوى أن المحقق للمحاذاه العرفيه استقبال الجهه كما ذهب اليه الاردبيلي والمشهور بمقتضى القرائن التي اقامها محقق الاردبيلي وسبق ذكرها فان مقتضى هذه القرائن الاكتفاء باستقبال الجهه فان كان في الشرق فليستقبل الغرب وان كان في ال وهكذا. لا يقول المستقبل هو الوجه، وإلا لو واحد مقطوع رأسه ما استقبل القبلة. المستقبل هو الواج حتح حركة الرأس إذا استدبار يؤثر لا إشكال لو حرك الرأس استدبار أو إلى تمام اليمين أو إلى تمام اليسار لم يستقبل لا محال لابد أن يكون الوجه متوجها ولو بنسبة ما بين يميني واليسار لا بد من الوجه الاستقبال في غير مورد الصلاه يصير اتقف لا دعوه الحين الدبيحة ماله جبهه الحين <تصفيق> ما <تصفيق> الدجاجه ما لها جبهه <تصفيق> نسبه دعوه الخروف كلها لها جبهه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا النسبة قد يكون فيها خلاف سبعة أو أقل، بعضهم يقول أقل. أنا أقول لا الميت وجهه بحيث لو وقف كان مستقبل القبلة وكذلك في القبر يوجه وجهه نحو القبلة ويوضع تحت ظهره شنو شيء حتى لا يقع ظهره على لا عشانه قاعد ويأتي الكلام بعد العطلان إن شاء الله بعد ان شاء الله في أول الربيع نرجع نبحث في العلامات الإمارات الضنية. قلت طبعا ما نبحث أكلها نبحث حجية خبر ذي اليد لأنه هو موضع بحث دقيق والحمد لله رب العالمين. <تصفيق> الملازم يخرج خط مستقيم من المصلي الى الكعبه يكفي المشاهده ما تكفيده في اقصى الشار